و أ ن ه كان رجال من ا ل إ ن س يعوذون برجال من الجن فذابوهم رهقا و أ ن ه م ظنوا كما ظننت ان لن يبعث الله احدا وان ا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ُ وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع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 ن ا دون ذلك كنا ق ر ا ئ ق ق ذ د ا و أ ن ا ظننا أ ن لن نعجز الله في ا ل أ ر ض ولن نعجزه هربا 「そんなに大変な ل と ا س て و ن فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما ا ل ق ا ط ق و ن فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا و أ ن المساجد لله فلا تدع مع الله أ ح د ا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 「قل اني لن يجيرني من الله أ ح د ولن أ ج د من دوني ملتحدا إ ل ا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن فلو نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل إن أقريب إن أجدي من